وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك, أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 أم تُنَبِّئُنهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَبْظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاحِدٍ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ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 ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه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 كفرو لست مرسلا قل كفأ بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفأ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عدده علم الكتاب